يا محمد تبيجى همو خالككي وهي بسرمان تجبيجى وبخالكي إعلانك وأشكراك إني نهيت يعني رب العالمين نهي ومنه كري ويسال من حرام كري وغم أسترين نهي رب العالمين المكري هنا في قرآن هذا كرب العالمين نهي ومنه وشي يسأل من حرام كري ان اعبد الذين تدعون من دون الله يعني عبادات عباداتي وابكم وخديا وخدية هنك عبادات ليتكلم قال لي مشركة البجل رب العالميني قل نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله يعني رب العالمين لا هي منا كريم من حرام كريم وماصرين حرامي أفايا من رفع كتشريك رب العالميني وعبادات الإكاديب كتشريك رب أن أعبد الذين تدعون من دون الله يعني أصبباتي وقم أولا هنك عبادتي ليتكال بجل رب العالمين يوجد شبيران بربيل كم روفك باج بيت ووليك خطيبك مروفك صالح بيت كملايكات بيت كصانمك بيت كدورك بيت كبيرك بيت كقبرك بيت هار جتاك خالك عبادتي بجل رب العالمين وكربت شريك وواصل ما بين رب العالمين وما بين أخوه وعبادتي بكل خودید بیشتر به عبادی الله علیه و محمد صلّی الله علیه و سلم توجه مخلک کی بیاید از بونگ همه راض جهینم آشکرات کم بیای ربعمین نهی امناکی و حرام حق و راست هوا هری بخودید تنهایی بو ایکدیا تاکر نو یه سه رب العالمین دا هوا عبادت دکاتشو نابی تعبادت و دیده لأنه يقول لها دعوة الحقيق يعني عبادة حق و يراس و أنه يبتونه لك يجب ان يتقن الله و محمد و الله يجب أن يجب بما يقولون من الرب يقولون ان الرب يقولون ان الرب يقولون ان الرب يقولون ان الرب ما لما الرب لما ان البينات يقولون ان من يقولون ان الرب يقولون ان الرب يقولون ان الرب يقولون ان الرب يقولون ان الرب يقولون ان الرب يقولون ان الرب يقولون ان الرب يقولون ان الرب يقولون ان الرب قال رب الله ولا تشرك به شيئا فبعا يمجد عبادتي بخدب تنبكا وكاسيناكا نشريك قال رب لما جاءني البينات من ربي يعني محتبو من دليل هاتين وحي هاتين لا لرب العالميني كاقوتي من عبادتي بخدب تنبكا هنده هزدي دي دليلي جم ودي في حقيقت جم همرو بيه بصرمانيش ما دليل بهاد دليل لا بها دلي دلي دي بشيت و مذهبتي ورأيتي هما كل ذلك هما أبدت لا وهاما خليديك. نجي من ودمن المرف بتاع بصرمانك حق ويراست. بس دياف آيات بيشي في آياتها هم رب العالمين يبحسين ذكر تعبدت ببخدبتنه يا كرم. ناف آياتها شرب العالمين بمديار كر. كا نافتك اسم المرف كاتشي جرب العالمين ومرف عبادتي ببخدبتنه كر. مشرك المشترك على جدادنا للي تيام بري الله عليه وسلم. و تقول لك الله عليه وسلم و تقول لك بس قصة نبجه إلهت ما و نبجه أو إلهت منك عبادت إلهت كانوا و هذا الشرك كفر و عيب دار نكا و كيم نكا و تأمم جنا بجيناتها و تجمناتها ناكاين و نخده بأمبالي صلى الله عليه وسلم يا محمد تبجه همو كسكي بجه غبر عالمين نهيه منه كلي كاس عبادته و إلهه و كم و خده يدك منك عبادته إله عبادته حق و يا راس أبو خضرته نبيتكرا فش ليوم الدليل هاتينا في قرآن هذا وأمرت ورب العالمين أمر ماشي شيك ليشه أن أسلم لرب العالمين أسف تسليمي رب غريف بري هم عالمي هم ملوبة و هم مخلوقاتي بكم. يعني رب العالمين أن أسلم لرب العالمين بقلبي ووجهي وجسمي وجميع أعمالي يعني هم مجتكي أسوة تسليم رب العالمين بك هم دلهم في رب العالمين بك هم وجهه خو هم قيانته خو هم عمله خو هم ما كرب العالمين كل مدفأ هم هو بكينه وشبيش تمنكين هم خليديكين إنجي أفاد رب العالمين أفاد ملأه إن الدين عند الله الإسلام دين حق ويراس رب العالمين المدفأ ومكابيل بي او امش بكين انخذ تسليمي رب العالمين بي وتسليميني اش او عرستي رب العالمين بيش تمام ام بكين عرستي بيش تمام حرام ام قلديد الكين وتشيبا كفتينات حرامي يد وكفتينات خلتي يد زي توب بكين وبجرينا رو باردا ومنبي سال تسليم بينا بوكي تسليم بينا رب العالمين وام بزاين شعو تشخذت بيش تمام هم اول باشيه معتدا باشيه بوتي ما بك هم اول باشي باشيه معتدا بوندي يد واشيب جهي تمام و بو عندي اداء سركا بالنسير في راس بالدنيا واخرتها واش داك السرمه حرامش كيدي و من ضرار و خرابيه ما في الدنيا واخرتها و امرتو ان اسلم لرب العالمين هاغي بربي ديتمرف مرو بكا وسرماناك حق مروف عبادتي بخود الدنيا بجد مروف شركينا كات و مروف تسليمي امره رب العالمين كات وتسليمي رب العالمين كات حرشتي خدي قوتي ما ام بكين اچه همت محکمت و زانی و خداو مديار تربو آب باش ونیا ايمان ایمان پی اینین وای که ربعامین بوما حکمت و مديارش تاکه بوعنی سرما واجب کریا یعنی کبری سرما حرام میکریا هم هرتمیا خود تسلیم کنوزان آبی اینا وقت ربعامین بما واجب کری خير و باشیم آت دنیا و و سرما حرام کری اینلا خرابی وزرار بما بومات دا دنیا و آخرت اینکه هک مروفله ها تا افت شده همون ناف افسیفته اما مرو فوق سلمانه كي حق يراث ربي عبادات بخده فين كي امرو بي كل شركه دير كي وخل لي بري كي امرو بخد تسليم امه الرب العالمين كي امه الرب العالمين كي جبجيك بك كي عمل بك عمل وي وحي كي ابا خد بهم لهنايا يا خوره فبا هنج مرو ديت امرو كي بسمانه كي حق يراث هل كي بيان بك ريس الله عليه واله وسلم هو الذي خلقكم عبر العالمين ها ونعمتها تكتبت موازن وشورت خودت مكبب امد جال ما کرين هو الذي خلقكم رب العالمين تنية هنك شاكرين كسا تقرر رب العالمين دا همشي ناكرينها رب العالمين شهر وكر نبون وقته همشي كرين همو مخلوقه ايش شاكرين ويبتنية في مخلوقه هموية شاكرين من تراب رب العالمين دست بيكرنقو يشاكر الاخير كآدم عليه الصلاة والسلام والذي خلقكم من تراب يعني خلق آباؤكم آدما من تراب رب العالمين يعول أول جار أول مرؤشك لي كأدم عليه الصلاة والسلام شيل تشيكر الآخر تشيكر نعم الداكي رب العالمين أو آخر كنا قر وقر تشكر هيكل وفي هيكله لا رب أمي هند حاسكر هذا كرب أمين قرائه دوتي من صلصال من حمئ مسنون وتمامروفي تشيكري ال و قرار او دنگ نیت آدی که چند دیم ده کی پشتی کار عشق بی بید و رابو بید چلیده که فخیری دنگ نده نه که تو تبلک لب داین شکل لب دای مصنون این که او قرار کشل هات بود مصنون چه لات بود راجو بود یعنی وقتی گنی بینه او آدم علی سلطان و بیشتری آخه کره قرق، و مدادی حتى قرقه هیلا، هت آرanging و مدل کیم، و قرق هکمافا جلگ، به قرآتی آخوده چه رنگیه؟ دست رشی و چی دنیا درج بی؟ هت آپش تی اینجا برعالمی چهکر؟ او چه کشنده شماه؟ پش تی اینجا برعالمی نیم روح دوباره. جا اول تشراب برعالمی چهکر آدم علیه سلامت و سلام اول مربوط چهکری به آخر من نطفاتیم. فيشتى هنگي آدم عليه الصلاة والسلام كسى ديل كنواتي يشِكرون الاخرنواتي يشِكرون يد اما من نطفة ربعمين هو يحاسكلي غير حوان بيت من يشِكروا تراسى آدمي عليه الصلاة والسلام اما يدي ايد بجلبانا آدمي وها تا نو كه تا وجا من, من نطفة تن. نطفة يعني الماء اليسير يعني اوفا ككما يعني الماء الصافي الماء الصافي بيجنبه ناف لغتي ده بيجن نطفة ايره مقصدك كبه نطفه يعني من ماء الرجلي يعني آفا ميريه آن مني الرجلي آفا ميريه كا يشتنف رحمه جنيده ورابعلمين هكا حسكر دي بيشيكي ليه چيكت مروف تشير بيتقل تشير بيشتي بيشتي آدم عليه الصلاة والسام ام هم ويالتش تشيرين من نطفه. أو سببا هم أخ سبب له، رب العالمين آدم بيجيكري عليه الصلاة والسلام، وهم نطفش شيء، نطفش سببه، شو إن جل كان نطفيا هاي، وش نية، وبيشيكنينه، أبغى هم سببًا، خالق أن هو الذي خلقكم يا رب العالمين تني عليهم من تراب، أول بشر بيجيكري آدم عليه الصلاة والسلام أخه، ثم من نطفة بيجيكري رب العالمين. سبب تشاكرنا هو كريا جه بشك آفه كمانيا ميريا هو آيات ديهات من نطفتين امشاجين كهان ميري بجرن وقت تيك هل بي بعد عالمين بشي كه كه كه حسكت دي تشاكر ثم من علاقتين بعد عالمين بحثي واقونا غاد كت تشاكرنا مروف ناف رحمه دائكه دا و ناف زك دائكه دا اولي مروف همه هل اي كلمه ناف زك دائكه دا بشك آفه كه آفه دائك و في الشينغي ب فيتامين علاقات علاقاتي كيرما كونسوره الديوار رحمه بنيسيه وراخي رحمه بنيسيه كيرما الزرافه والاصول باش نجني علاقه و هاتيدي لهاتيه ثم من مضغتين، في الشينغي دير فيتامين باش غوشت واو غوشتك و كي ولكن يقولون ان الغرفه يقولون ان الغرفه ثم ان الغرفه يقولون ان الغرفه يقولون ان ثم العظام لحما فشتيني رب العالمين رب العالمين تنيا و حتی بری چند ساله اش یعنی علمای بچیک و علمای دنیا طبی و دکتور اول نگش بونه دی حقیقته که مروف با قناقه را تپرد بید این ناغذی که دار کرد و دیمروف وقت عبولی دست بکر مروفاتیه و وقت تازه ناف رحمه دارد که دارد باید کلیم میری اگه که چی که ناف کرد ناف رحمه دارد که دارد پیش بشه ده چی را؟ دماغذم بید اما تازه باید کش پیشتی اجاکا بری چند سال اتا یعنی نگلک زوره پیشتی اف علمه پیش کردی اینگی و آه اوه درسته و اونگی علمای ایگوتی با اوه قرآن دا پیغمبر مسئله الله علیه وسلم بری هزار و هنده ساله ایگوتی اف آقای ایگوتیل و اونگی وقتا پی هم بری سعاسم چی نبون؟ میکروسکوب نبون؟ سونر رو علشته نبون؟ یکوقتی با اولی که کردی بودی، یهوقتی اولیا سطفتان یه بودی، سطفتان پیامبری سال هاست می‌بودی، یهوقتی جا دو جا را سه جا را، می‌آیم. اگر سطفتان می‌چند جا بی، یک جا بود. می‌آیم. پس در جا را که پیامبر سال الله ورسانم می‌بودی، و ربعمین خوراین دبومی بودی. این آخری یکی از علمای ونده هر چند کافری دیار آبیار کی را دی و وحی می‌فوق. وذا الوحيدة <سؤال> كاركيرة هذي خواري العثمانة نخو كم مروف هذا بري نوكي كشف كران يعني القرآن ده بمعطى يعطي أمريكا تجار مروف في الهند بري وأجهزة نوكي تجار مروف نزاعين هذا إلا كيرهاتي إلا وحية العثمانة هذي نخو إمام العالمين وقت خلقكم أطوارا رب هات یا چه چنده؟ چند قناه هستند تپرد بید حتی چه دوید این نافذ که دایی که دا وقت علمایت و یکوتی وا بکری یکوتی مروف اول وقت نافذ که دای چیه؟ اول چید چه اولی گوشت آن هست که آغلا بیلوا جبا و اقا بگود بی هست مروف الگوشت آوری اینا پشتی هنگی علمایت بسرمانه بود نمروف هست ک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 دهم بو این تدریفش تیاف کن آقای تیپار بن نازکی دایکیدا و باعثی دهم بو این تدریب چیکه که یک کامله مچته و دهم بو فیت تدریب چیکه که درست فهم لیتبلوغ آشده کم پشتی این یه بجید پشتی بچیکه که یجده معزم بیه مرحله دا فیت بن عقلیم بو تی کامل بید. وتدافع بنقوة وتدقامل بدك وبلغ أربعين سنة حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة آية كوي درب عامي جوتي كالصالح هذا كيا أبت هذا دمائي كيا دمائي كقوة يا ودرستيا وعقل كامل بينامروية ثم لتكون شيوخا بشتى الصالحين يدشلي دس بيروتي فهن منوك قلت قاشتا تصاليا هن تحاضر تبكير ايتي اه بوكيراتي ايتي ثم لتكون شووخا هلوكي رب العميد آية كويدا تبشيت هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبة يعني رب العميد عبوري هم قلت شاكين ضعيفا <مؤلف> بجيت من القوات نية شيء ربع عامين دين القوات كت ودي كامل يعني يعني, شيوخاً يعني دي ومنكم من يتوفى من قبله وهم داكلهم جوا ربع يعني باری بین درزک دوک دخودشت دو نفر زک دوک دوک دچله هد دمیرید هندای دیتا درزک دوک دوک چند دکده جیت کشیده دمیرید هندک بچی کاتی دمیرید هندک بچه حیلاتی دمیرید هندک ده باری عقل میکامل ببیتو باری قوته ویکامل بیده و باری جنسالی دمیرید او مینکومانی توافق مینقبل او این یعنی عندك الواقع ربعامي حسكا دي كلي هيت دي مريد ولي مسمى ربعامي مش ما فهمو بهموبوتي وبهمو ديارك ده قهنا وقتك ديارك يبو همو بمروبتي لتبلغ أجلاً مسمى يعني بش دي هل اي كي لنجو ديكاته أجلاخو يعني او أجلا ربعامي بوداني كديمري الدنيا ده أفلي تبلغ أجلاً مسمى واحتمون كاش نبي وقتي هن تازه اینگی رهشله هست دمیرن هر ای که ربعمی بگو اجل کد نخو پیریش ببی اجلت ده های وقت که ای دمیرید مسممان یعنی ربعمی و دنی و دلی ویا نبیسیا و یاهات یا دیار کردن یعنیش ولی تبلوغ اجل مسممان یعنی دبجه ها نروج کدیار کری کربعمی دنبوسنح کتاب کتشر روجا روجا خیم تیا یعنی همکی هند زحم رب عالمین آفنده خوبی واهی دنابوهم روی آهای او آفنده قوی ناگان همه تحقق داتو آفنده نعمتان را جلب بود هم بودن دچیکرین دا بچنار رجای ماته ویر رب العالمینی حساب دگر هم کرد نه چه کی نبودن دنیای دبن حتی دنیای دبن نه همچیکرین بر رجای ماته دا ویر آو عمل همگوکری آو شویت همگوکری ویر رب العالمی جزیم قبلا ولعلكم تعقیلونا دوخته ای جهنم دازمان، ابی اف شوله همو پیچیدن ربع علمیم تنهای، ابیم کجی کلین ربع علمیه بتنیا، مادم ابیم کجی کلین و ابیع مرور الفاق و ناقانه ها ما کجی کلین و حموضه کداست ویداو و مروری هشتو پشک و بسیج هتام مرور فلته ده مروری همو فاق و ناقانه تپارت دو وارو کاری مروری آخوبه و های دنگا تابتی بس او مستحق عبادتیه.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 الاخياء والإماتة من افعال الله تبارك وتعالى. يعني صافترا ومرن. أبكارت رب العالمين. أب رأب حسك رب عميد شريكه بساقك، دي وبيحسك ديج شريكه دي يعني رب عميد زان أب رب عميد يجيمي. واحدة مران ديج دي،, كي دي رب العالمين. و مادر رب العالمین چیست؟ اگه حس کردی تو مرویشیه چه بید؟ یه پرازی بید. دیدی که تمیر عزیزه که تمیر مرویه که خوش من اللّذي أماتهُ کی احمر و رب العالمين مادر رب العالمین مرا دیا. دیار رب العالمین زاید. این مساحت ویات هند داو باشیبویات هند داو. و رحم بوی مروی اول اشترك في خسكيريا تي بي امشش كيفك امش حاس كان كنت اهمه ملكي كينه ملك رب العالمين هل رب العالمين ما حد وقت انا لله اليه عبد في رب العالمين ما ما رب العالمين كيف شملك كات نشملك كات وشتى صاروفن ملك يأخذ كات كي خانية كي كيف هو تشملك كات حاس كده بقائد بيتو حاس هل هو عمش هاف محلوقاتنا هم رب كيف هو هندك هذا ساقته هندك هذا مليني ما رب العالمين أب مرانتي شيء یه شور رب العالمين کرای رب العالمینی رازی بید چونکی او خوده ها حس کرید فا اذا قضا امرا اگر رب العالمین حس کرد اشتخیب کرد قضا امرا یعنی اگر رب العالمین حس کرد اشتخیب کرد اشتخی چیه کرد و اشتخیب بید فا لولی غب آمین گل کبسانا بس دوشتی چیبه کن یعنی چیبه فیه کونو دی چیبی چو زحمت ببناباد نه زحمت بسانخ کرنه سانخ کرنه کسا که بد نه مرنه اخت ایکیب مرینی زحمت بباد نه هر شتاکی حوید وقتی اخت ایکیب دهتی ایکی ایکی دولمند کد دفاع الیکیب کد يا أهاد أفاشتنا هم ما لرب العالمين جال فإنما يقول له كن فيكون إيك أخفنا رب العالمين بجي فيكون عيد أف صفات رب العالمين رب العالمين هنا بس أف... يدستي رب العالمي ده وكسي ديه وشوله په چنابا عبادتش تجيه همو بو كي بتاكرن همو بو خد ابتنه بتاكرن وكسي مروف ناو بكت الشريك قرر بالعالمي ده فإنما يقول له كن فا يطول بس اوه يا رب العالمي يكبشته چه بعده چه بي من دوله بسال اف ايمان و اف باولي هبی تبیا عبادت بو يبتنه لكت و تبیا تجرخو بهوينه كتر رب العالمي هرش تاك دو خازد ربه عالمی کرد و چجورا قبل ما عصب نیش نداند بیشتر الله از زحمت آتش نابی نه لای ربه عالمی جالک آتیه جالک بس چه هی حس نظام بر انبال ربه عالمی هی مروی به حیفی بید بیشتر به عالمی دی مو روی کرد این لای ربه عالمی دی مو عند فنم عدی بی این ظن بی خیر فله و این ظن بی شر فله رب العالمين بيجيت هزرع عبد من وظن عبد من بومن كرواتيا بس هاك هزرع عبد من وظن عبد من بمن افابيت كودي باشي دمي من هموشول بيتشيت بن رب العالمين ايش ايزني شويه كم ايش ذي خير وكازرع عبدي عبدي رب العالمين بافابيت خراببي مجنا ورب قسيدي يا شارع دمي جملو يا بسلمان بلا دعاو رب العالمين بكت تشتاك رب العالمين رب العالمين هم العالمين جلك يقول له كن فيكون بس باش تشيب بادك ابي هو ابي عبادات بس بويده تكرن وما دام بس ابي رب العالمين جيب عبادات بس بويده كسر بن ابن بن قلشيق يا رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين